لا يغني من جوع ووجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جنه عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها سرر لفضيله الدكتور محمد بصوفة وزرابي مبثوثة أ فلا يغضون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف وصبت وإلى الأرض كيف صفحت فذكر إن لا لست عليهم بمصيطر إلا موت ولا وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم